وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محنفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقد مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان السبب الذي لأجله كتب العقيدة المعروفة بالواسطية قال رحمه الله كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاف نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي يعني كان على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى قدم علينا حاجة وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أتب له عقيدة فكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة وقد بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق غيرهما ولما جمع عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وساعده في الجمع ولده محمد لما جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل العقيدة الواسطية بعد رسالة التدمورية في المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى وهو المعروف بمجمل اعتقاد السلف فالعقيدة تاتي معنا في سياقها فهي في ذلك المجلد في ذات السياق تاتي بعد الرسالة التدمرية ولكن لأهمية هذه العقيدة ولجلالتها انفردت دون العطائد التي كتبها شيخ الإسلام وقررها كما في الرسالة التدمرية وكما بالرسالة الرسالة الحموية وفي غيرهما انفردت بإطبال العلماء رحمة الله عليهم عليها شرحا وتقريرا وبيانا وتحريرا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور ولتبرك بها بالابتداء بها في أوائل السور والمختار القول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها واتفق العلماء على أنها جزء آية من سورة النمل. واتفقوا على تركها في أول سورة براء قال بعضهم لأن براءة والأنفال كالسورة الواحدة وقال بعضهم لأن البسولة رحمة وبراءه إنما نزلت بآية السيف التي نسخت ما نسخت من آيات المهادنة والموادعة ولم يناسب أن يكون في أول الصورة التي نزلت على هذا النحو وهي التي يقال لها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين لم يناسب أن تكون البسملة في أولها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الباء في بسم للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان وبكل ورد القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك وقال تعالى بسم الله مدريها فالمقدر المحذوف بعضهم يجعله فعلا وبعضهم يجعله اسما قراءة بسم الله أقرأ بسم الله اسما وفعلا والباء في بسم للاستعانة وهي متعلقة بالمحذوف المقدر على هذا النحو وبكل ورد القرآن العظيم والبداة يقال لك البداة أي البدء البداة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين البداة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله عز وجل حيث أنزل الله تعالى البسملة في اقتداء كل سورة ما عدا سورة براء واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الخطاب إلى هراقل بدأه بالبسملة وذلك ثابت في الصحيحين وإعراض البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفي متعلقها وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام أحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر يكون مناسبا للمقام فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آقن وإذا قدمتها بين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ فتتعلق بفعل محذوف يكون متأخرا ويكون مناسبا للمقام يقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء ويقدر المحذوف متأخرا لفائدتين الأولى الحصر لأن تقديم المعمول يفيد الحصر فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله وهنا بعض المصطلحات النحوية العامل هو ما يحدث تغييرا في غيره كأدوات نصب المضارع وأدوات جزمة وكالأحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر إلى آخر ذلك فهذا يسمى عاملا والمعمول ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر. بتأثير العامل فيه وأما العمل وهو الذي يسمى الإعراب فهو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو قض أو جزء وأول العوامل الفعل يعني عندما تعد العوامل والعوامل جمع عامل وهي ما تحدث التغيير في غيرها كأدوات النصب والجزم وغير ذلك عندما تعد العوامل فأول ذلك الفعل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول والمعمولات الأسماء والفعل المضارع الأسماء من المعمولات يعني مما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم فهذه المعمولات هي الأسماء ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات وكذلك الفعل المضارف فأنت تقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وأنت إذا أردت أن تعد العوامل بدأت بالفعل وبشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول فلما كان الأصل في العمل الأفعال لا للأسماء يقدر فعلا ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شروط والأسماء لا تعمل إلا بشرط لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء فيقدر فعلا المحذوف يقدر فعلا ومتأخرا ويقدر متأخرا باسم الله أقرأوا يمكن أن تقول أقرأ بسم الله ولكن تؤخره لماذا تؤخره؟ لأن تأخير ما حقه التقديم أو تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر فيقدر متأخرا لفائدتين الأولى الحصر لأن تقديم المعمول يفيد الحصر فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأوا إلا بسم الله فيفيد الحصر وأما الفائدة الثانية فالتيمن بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى بسم الله أقرأ فهذا تيمن بالبداءة بسم الله تبارك وتعالى ولن قل أقرأ بسم الله لم تكن بها بادئة ويقدر خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود ولكن بسم الله أقرأ يعني بسم الله أبتدئ هذا عام أبتدئ قراءتي أبتدئ صلاتي أبتدئ طعامي أبتدئ شرابي فهذا عام ولكن يقدر خاصا فيقدر فعلا ويكون متأخرا ويقدر خاصا بسم الله أقرأ الخاص أدل على المعنى من العام وفائدة حدف العامل في بسم الله أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن الفاعل كان ذلك مناقضا للمقصود فكان في حده مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله كما نقول في الصلاة الله أكبر ولم نذكر المفضل عليه أكبر من ماذا الله أكبر أكبر من ماذا من كل شيء ولكن لا نقول هذا المقدر ولا يكون اللض مطابقا لمقصود الجنان إلا على هذا النحو. فتقول الله أكبر وتقول بسم الله تقول بسم الله هذا موطن يحدث فيه العامل كما ترى. موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله. لو ذكرت الفعل وهو لا يصرني عن الفاعل لأن ذلك مناقضا للمقصود. وهو أن لا يتقدم في هذا الموطن شيء على ذكر الله تبارك وتعالى فكان في حرف العامل مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله بسم الله كما نقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء ولكن لا نقول هذا المقدر وهو معلوم الله أكبر من كل شيء ولكن لا نقول هذا المقدر وهو محذوف كما ترى وليكون النظر مطابقا لمقصود الجنان وهو أن يكون في القلب إلا الله وحده فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه لما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه فلم ينطق لسانه إلا الله أكبر وحذف المفضل عليه على هذا النحو وهو معلوم أكبر من كل شيء ولكن تجرد ذكر الله في قلب المصلي فتجرد ذكره في لسان. ومن فوائد حذف العامل في بسم الله أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وهركة وليس فعل أولى بها من فعل فكان الحذف أعم في الذكر فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل أطرأ بسم الله الرحمن الرحيم فحذف العامل كما ترى للدلالة على العموم فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه ومن فوائد حذف العامل في بسم الله أن الحف أبلغ لأن المتكلم بهذه الكلمة لأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق فالمشاهدة تغنيه عن النطق بالفعل فتأنه لا حاجة إلى النطق به لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النفط فهذا من فوائد حذف العامل في بسم الله يقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسمى ويقدر متأخرا لفائدتين الحصر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والفائدة الثانية فيمنا بالبداءة بسم الله تعالى ويقدر خاصا ويقدر فعلا متأخرا خاصا مناسبا للمقام بسم الله هنا مسألة من المسائل وهي المسألة الاسم عين المسمى أو غيره وهذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها كما قال ابن جرير من الطبرية رحمه الله تعالى قال ثم جدت في ذهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاع. يتعب إحصاؤها ويمل تعتادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أو هو غيره وقال ابن جريد أيضا رحمه الله تعالى أما القول في الاسم أهو المسمى أو هو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين وحسب امرئ من العلم ذه والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا قول ابن جليد رحمه الله تعالى وما أخرانا بأن نحفظه وأن نعمله في أيامنا هذه فكم من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل والصحابة والتابعين ولم ينقل عنهم أنهم قاضوا فيها تشيع بين طلاب العلم بجماهيرهم تأكل أوقاتهم كما تأكل النار الحطب اليابس كما تأكل الهشيم من غير ما مردوك هذه مسألة هل اسم عين المسمى أو غيره هذا كما قال من الحماقات الحادثة التي لا أتر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع والخوض فيها شاي والصمت عنها زين وما أكثر المسائل التي من هذه البابه وإلى الله المشتك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في الاسم والمسمى هل هو هو أو هو غيره أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو له أو يفصل في ذلك فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهنية الذين يقولون أسماء الله مخلوق ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق فهؤلاء هم الذين ذمتهم السلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مطلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره لا بمعنى أنه نفسه تكلم بهذا الكلام القائم به فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. هذا كلام شيخ الإسلام للدلالة على منشئ وحمة هذه المسألة. لأين نشأت؟ ومن أين صدر؟ وكيف سارت في تاريخها وخطها الزمني حتى وصلت إلى عصره رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، فما يقوله أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. إذا أهل السنة يقولون الاسم للمسمى من أين؟ من أين أتوا بهذا؟ قال من الكتاب والسنة والمعقول. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى وقال تعالى أيما تبعوه فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسمى إن لله 99 اسمى وقال رحمه الله تعالى والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له إذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى قال تعالى قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلك الأسماء الحسنى والله تعالى أمر بذكره تاره وبذكر اسمه تاره كما أمر بتسبيحه تاره وتسبيح اسمه تاره فقال تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا واذكر ربك في نفسك وهذا كثير وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا كما قال وكل مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال تعالى فقلوا مما أمسفنا عليكم وذكر اسم الله عليه لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذي هو الألف والسين والميم وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا أيضا يبين فساد قول من جعل لسمه والمسمى وقوله في الدبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وقوله باسم الله مدريها ومرساها فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة باسم الله في أول السورة وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى وقال هذا كلام محدث ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول إن الاسم للمسمى هذا حاصل المسألة ما عليه أهل السنة دل عليه الكتاب العزيز السنة المشرفة والمعقول. إن الإسم للمسمى اتباعاً لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولأنها عنده أعلام المسميات فلذلك قال هي له وكذلك كان يقول إن صفات الذاري تعالى لا هي هو ولا هي غيره وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته وهو سبحانه واحد بالصفات وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره قيل قال ما غلط الناس في ذلك واجهدوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى ثارة ويراد به اللبض الدال عليه أخرى فإذا قل قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن وزنه فعلان وهو مشتق من الرحمة ونحو ذلك فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لبض الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد هذه مسألة الاسم والمسمى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله علم على الذات المقدسة ومعناه ذل الألوهية والعبوذية على خلقه أجمعين الله علم على نفس الله عز وجل علم على الذات المقدسة ولا يسمى به غيره ومعناه معنى الله المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم مشتق من ألها يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة فالله إله بمعنى مألوه أي معبود فإن قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض قوله تعالى في السماوات متعلق بلوغ الجلالة يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض الله بمعنى مألوه أي المعبود محبة وتعظيم وهو الله في السماوات وفي الأرض في السماوات وفي الأرض متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما في السماوات وفي الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسعة لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء كما يقول رجل غضبان إذا امتلأ غضبا والرحيم اسم يدل على الفعل، لأنه فاعيل بمعنى فاعل، فرحيم بمعنى راحم، وهو دال على الفعل. فالرحمن دال على الصفة، والرحيم دال على الفعل، فاعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى القلب. لأن الرحيم اسم يدل على الفعل، فرحيم بمعنى راحم، فهي واصلة إلى القلب المرثميم، وهي أي هذا الجمع الرحمن الرحيم يدل على الرحمة الواسعة، لأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة تدل على الساعة والامتلاء كما يقال رجل غضبان أي قد امتلأ غضبا. وهذا هو ما أومى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فتأنها لا رحمة لهم أي للكافرين لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم ربنا خذدنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون فلا تدركهم الرحل بل يدركهم العذل فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قال السهيلي فائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة وهذا هو الشائع عند جماهير المفسرين والشراء أن فائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مر الكلام في بسم وفي العظيمة في لفظ الجلالة و الصفتان الرحمن والرحيم الشائع عند جماهير المفسرين والشراه أن الجمع بين هاتين الصفتين للإنباء عن رحمة عادلة وآجلة وعن رحمة خاصة ورحمة عامة وأما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين لذين ذكرهما السهيليم وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فالرحمن دال على الصفة القائمة بذاته تعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال على أن الرحمة صفتهم والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف الرحيم ولم يجئ قط رحمن به فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحم والرحيم هو الراحم برحمته وهذا من بدائع فوائده رحمة الله عليه فالرحمن الموصوف بالرحم لم يكن قط رحمان به فهذا دال على وصفه بذاته بالرحمة جل وعلا وأما تعلق ذلك بالمرحومين فعند الاستعمال يأتي بالرحيم وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمان به قوله رحمة الله عليه في العقيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم لا يطب قطبة إلا افتتحها بحمد الله وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفال وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم البتة وسنته صلى الله عليه وسلم تقصضي خلافة وهو افتتاح جميع القطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه التلافة لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قدس الله سره يعني ابن تيمية رحمة الله عليه وقالها هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الابتداء حقيقي وإضافي الابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء مثل بسم الله الرحمن الرحيم والابتداء الإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر مثل الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهير فبدأ بالحمد ابتداء إضافياً لابتداء حقيقية قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله تعالى يحمد على كمامه عز وجل ويحمد على إنعامه فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فنحمد الله تبارك وتعالى على كماله ونحمده على إنعام الحمد والثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيره يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارع كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبات وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة والشكر أخص متعلقا وأعم آلة لأن الشكر يكون كما مر باليد واللسان أفادكم ممنعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحدبة فهو أعمى آلة وأخص متعلقا لأنه لا يكون إلا على نعمة واصلة وأما الحمد فإنما يكون ثناء باللسان ثناء باللسان الحمد يكون باللسان الشكر باللسان واليد والجوارح فالشكر أعمه آلة والحمد أخص آلة الحمد يكون على الجميل لاختياره نعمة كان أو غيرها فتقول حمدت للرجل شجاعته وإن لم يصل إليك منها أثر وحمدت للوردة عطرها وشكلها فهذا لا يصل إليك منه شيء فإذا هو أعمه متعلقا وأخذ سؤالة بعكس الشكر الحمد لله ألف الحمد للاستغراق ليتناول جميع أفراد الحمد المقدرة والمحققة الحمد لله وقيل ألف الحمد للجنس فجنس الحمد ينصرف إلى الله رب العالمين فحققا وتقديرا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل أرسل رسوله لأن إرسال الرسل به هداية الخلق ولهذا يقول المصنف رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بتنا بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنه من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوقون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وفي رواية هلأ وضعتها هنا لبنة في يتم فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة هذا لب مسلم المراد بالرسول في قول شيخ الإسلام الذي أرسل رسوله الجنس فإن جميع الرسل أرسلوا بالهداه ودين الحق الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق ولكن الذي أكمل الله به الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأنبياء وتم به البناء كما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسل كرجل بنى قصرا وأتم إلا موضع لبنة فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه على آله وسلم الحمد استغراقا وجنسا لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسقان هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذن إحسان سبحانه وتعالى سبحانه أرسل رسوله ورسوله في قول شيخ الإسلام للجنس بالهدى ودين الحق لأن جميع المرسلين أرسلوا بالهدى ودين الحق الهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع وهو كل ما جاء به من الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي والشرائع النافعة وهو قسمان هدى بمعنى الدلالة والبيان وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وهدى بمعنى التوفيق والإلهام وهذا لله وحده إنك لا تهدي من أحبب فجاء جميع المرسلين بالهدى بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح وإضافة الدين إلى الحق ودين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق فالحق وصف للدين ودين الحق من باب إضافة الموصوف إلى صفته فجاء جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالهدى ودين الحق بالهدى الباء للمصاحبة والهدى هو العلم الناف ويحتمل أن تكون الباء للتعدية أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق ودين الحق والعمل الصالح بالهدى ودين الحق لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن إطلاق الدين على الجزاء قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين أي وما أدراك ما يوم الجزاء والحساب والحق ضد الباطل دين الحق وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللام للتعليل ليظهره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لماذا؟ ما العلة؟ ليظهره على الدين كله وألف الدين على الدين كله للجنس فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام ليظهره ليعليه على الدين كله لأن الظهور بمعنى العلو ومنه ظهر الدابة علىها ومنه ظهر الأرض سطحها كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يعني على سطحها والهائفه يظهره ليظهره على الدين كله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الهائفه يظهره هل هو عائد على الرسول أو على الدين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يظهر رسوله أو ليظهر الدين الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فالهاء في يظهره هل هو عائد أي هذا الضمير عائد على الرسول أو على الدين إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي الظاهر المنتصر لأن الله يقول ليظهره يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له فيظهره عليهم من باب أولى لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل يظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين الباطل وكذلك على من لا دين له وما لا دين له فالذين يلحدون والذين ينكرون وجود الرب تبارك تعالى فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالم لأن الله يقول ليظهره يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له فيظهره عليهم من باب أولى لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل يعني الذي يدين بدين باطل أخبث أم الذي لا يدين بدين أصلى وهو ملحد يقول بزندقته أنه لا رب لا شك أن هذا أقبث ممن يدين بدين باطئ فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا أي عاليا وغالبا ومنتصرا ومن سواهم من باب أولا هذا إذا كان الضمير عائدا على دين الحق وإن كان الضمير عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كل التقديرين سواء العادة ضمير في يظهره إلى الدين الحق أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالم ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذله لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق ولهذا ينبغي علينا أن نتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسنوك والأخلاق وفي الدعوة إليه تعالى حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة إن شاء الله رب العالمين ليظهره على الدين كله يعني ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض، من عرب وعجم، مللين ومشركين، وقد وقع ذلك. فإن المسلمين داهدوا في الله حق جهاده، حتى تسعت رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. فييات عن آراء كل مزخرف، مقالته كالسم في ضمنها الردي. فقد مات خير الخلق والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحب والردي بحذف الهمزة تخفيفا الردي فعلينا أن نتمسك بدين الحق وأن نتمسك بالهدى يعني بالعلم النافع والعمل الصالح فالهدى والعلم النافع ودين الحق العمل الصالح وبهما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا أي وكفى بالله شاهدا شاهدا أن رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم ومطلع على جميع أفعاله ومنصره على أعدائه وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول إذ لو كان مفتريا لعجله بالعقوبة لو كان مفتريا على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به عليه سلطان ولو تقول عليه بعض الأقاويل لعجله بالعقوبة وما فركه مؤيدا مظفرا مؤزرا منصورا لا يجوز ولا يكون فقوله وكفى بالله شهيدا أي شاهدا أنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومطلع على جميع أفعاله وناصره على جميع أعدائه وفي ذلك جلالة قاطعة على صدق هذا الرسول إذ لو كان مفتريا على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به عليه السلطانة لعاجله الله بالعقوبة الشهيد في قوله وكفى بالله شهيدا فعيل وهو مبالغة من شهدا وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام وإما من الشهادة بمعنى الخضوة والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الإخبار والإعلام أو حاضرا متطلعا لا يغيب عنه شيء بمعنى الحضور وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وبتأييده ونصره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعات على أن ما جاء به هو الحق المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى بالله شهيدا شهيدا تمييز محول عن الفاعل لأن أصلها وكفت شهادة الله وكفى بالله شهيدا فهذا تمييز محول عن الفاعل لأن الأصل وكفت شهادة الله وكفى بالله شهيدا المؤلف جاء بالآية رحمة الله عليه ولو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله يظهره على الدين كله قيل المناسبة ظاهرة لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار كما عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يقولون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار ويقول بلسان الحال من أطاعني سلمته ومن عصاني حاربته ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم وهو في ذلك جميعه منصور مؤزر غالب غير مغلوب هذا التمكين له في الأرض أي تمكين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق صلى الله عليه وسلم وأن دينه حق لأن كل من افترى على الله كذبا فما آله الخذلان والزوال والعدم وانظر إلى الذين دعوا النبوة ماذا كان مآلهم نسوا وأهلقوا فمسيلمك الكذاب والأسواد العنصين وغيرهما ممن ادعوا النبوة كلهم تلاشوا وبان بطوان قولهم وحرموا الصواب والسداد لكن هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على العكس دعوته إلى الآن والحمد لله باطية نسأل الله أن يثبتنا جميعا عليها دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من نواها من الكفار وأموالهم وتسبى نسائهم وذريتهم بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيب الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هذه أشهادة فعلية ما أخذه الله ولا قذله ولا كذبه ولا فضحه ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى بالله شهيدا يعني بهذه الشهادة الفعلية من بعد الشهادة القولية التي جاءت في القرآن العظيم بصدقه صدق أمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا تراه بعين رأسك في العمرات الرمضانية وتراه على صعيد عرفات إن الناس يرتمعون اجتماعا عظيما في هاتين المناسبتين تقول سبحان الله من قارات الدنيا جميعها أتى هؤلاء كلهم يقولون نشهد أن محمد رسول الله هذا التمكين في الأرض لا يكون إلا من الإله العظيم القادر المقتدر. لا يمكن أن يكون هذا من فعل بشري جميع هؤلاء على اختلاف مشاربهم وتنوع ما عندهم حتى من مسائل الاعتقاد حتى في أصله جميعهم يشهدون أن محمد رسول الله جميعهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تكلف ملك أن يجمع هؤلاء في عشية يوم من أيام رمضان وهم يجتمعون ملايين قد اجتمعوا من أقطار الأرض كلها من جميع قاراتها على اختلاف الأشكال والألوان والقامات والأحجام واللغات وعلى تباين ما عندهم من انتماءاتهم بقومياتهم وأعراقهم وأنسى لو تكلف ملك مهما ملك أن يجمع عشرة معشار هؤلاء بل أقل من ذلك بما لا يتصور أن يجمعهم على محبتهم من غير أن يعطيهم في الدنيا شيئاً ما استقام له ذل ولو أعطاهم جميع ما يملك ما استقام له شيئاً من ذل وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أظهر الله رب العالمين دينه ورفع الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة قدره فلا يذكر الله رب العالمين إلا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستقيم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لا يكون أبدا وهي والله دلالة كافية وبرهان ومعجزة على أنه رسول مرسل من عند الله فمن كان عنده مثقال ذرة من شك فليذهب في موسم من تلك المواسم التي يجتمع فيها المسلمون من أقطار الأرض وليتأمل عندما يقام للصلاة وينظر وينظر في هذه الصفوف التي لا يبلغ البصر مداها هؤلاء جميعا يسجدون بسجود الإمام ويرفعون برفع الإمام ويسلمون بتسليم الإمام هؤلاء جميعا ما الذي ينظمهم هذا التنظيم أنت خبير أن القوم لو كانوا مجتمعين نحو من هذا الاجتماع في صعيد من الأرض لأي صورة من الصور لا يحكمهم الدين لا يمكن أن يكونوا هكذا منتظمين وأما هؤلاء فيقف الإمام يقول استقيموا واستووا استقيموا واستووا يرحمكم الله فيستقيمون واستووا ما به الصمت هذا دلالة لا تقبل الامتراء والشك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لو كنت قريبا يوم من الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الروضة قريبا من القبر قبره الشريف صلى الله عليه وسلم واصطفوا صفوف يأكلون مثلا افطارهم في رمضان لا يحصيهم إلا الله يأكلوا إذا ما أذن المؤذن مصالات المغرب تلسوا يأكلوا فرفعوا الرأس ناظراه لا يدرك الطرف وانتهى فإذا أقيم للصلاة قاهوا جميعا تستوى تقول لو أن الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبره فرأى هؤلاء لعجبه صلى الله عليه وسلم منظره وأما حقائقه فلا تسر حبيبا ليس هو على قلب رجل واحد وإن كانت الأجساد على هذا القراص ولا يستقيم هذا إلا بدين ولا يكون إلا بدين صادق أتى به نبي صادق وهو محمد صلى الله عليه وسلم قال على شيء الإسلام رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا إقراراً أي باللسان وتوحيدا أي أفلام في كل عبادة قوليّة أو فعلية أو اعتقادي أشهد اللّه لا إله إلا الله وحده لا شريك له نكرارا به وتوحيدا الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإدعاء وواطأ القلب عليها اللسان فإن الله تبارك تعالى كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم مع أنهم قالوا بألسنته فكذبهم الله رب العالمين وقال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في أي شيء في المقولة هم يقولون نشهد إنك لرسول الله إنك لرسول الله صادقة لا ريب فيها ولم ترى ولكن كذبهم في دعوة الشهادة في قولهم نشهد. وقال جل قدرته والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في دعوة الشهادة هذا القول باللسان لم يواطئه الجنان فلم يعتد به ولم تصر شهادة فالشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد بصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطئ القلب عليها اللسان وقد كذب الله رب العالمين المنافقين في هذا القول ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله وقر وأعتدف أن لا معبود بحق إلا الله أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني لا ناطقا بلساني من غير مواطأة قلبي للساني أقر بقلبي ناطقا بلساني لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان تشهد باللسان المعبر عما في القلب واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه أشهد ألا لا إله إلا الله وأما قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وعلى هذا يكون خبره لا النافية للجنس يكون خبرها محذوفا لا إله حق إلا الله لفظ الجلاله بدل من الخبر المحذوف لا إله حق إلا الله وبعض الناس يقدرها لا إله موجود إلا الله وهذا قطع أن الآلهة الموجودة فعد بها الدنيا وتموج الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله رب العالمين تموج بها الدنيا نسأل الله أن يقيمنا على التوحيد وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهل فإذن لا يصح أن يقدر الخبر المحذوف بموجود لا إلهة موجود إلا الله لا إلهة حق إلا الله لغض الجلالة بدل من الخبر المحدود لا إله إلا الله لا معبدة حق إلا الله لا معبدة بحق إلا الله واحدة لا شريك له واحدة هي من حيث المعنى توكيد للإثبات لا شريك له توكيد للنفي يعني في لا إله إلا الله النفي فيها لا إله يؤكدها لا شريك له والإثبات فيها إلا الله يؤكدها وحده فوحده لا شريك له بعد لا إله إلا الله وحده توكيد من حيث المعنى للإثبات لا شريك له توكيد من حيث المعنى للنفي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا إقرارا هذه مصدر وهو مصدر مؤكد لمعنى الفعل والفعل أشهد والمراد إقرار القلب واللسان وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي أو مفعول مطلق فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به فهذا يتضمن معنى الشهادة وليس من مادة الشهادة النشين والهاء والدال ليس من مادتها فيكون مفعولا مطلقا أو مصدرا معنويا وإذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي تقول قمت قياما هذا مصدر لفظي لأن الحروف هي هي وأما إذا قلت قمت وقوفا هذا معنوي وكذلك إذا قلت جلست جلوسا، لفظي جلست قعودا معنوي فكذلك قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده توكيد معنوي للإثبات لا شريك له توكيد معنوي للنفس إقرارا به وتوحيدا يعني إقرار من القلب ومن اللسان. إقراراً به باللسان وتوحيدا أي إخلاصاً في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية وهذا مفعول مطلق أو هو مصدر معنوي في قوله إقراراً به سبحانه فهذا مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد وقوله وتوحيدا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله أي إخلاص لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الارادي الطلبي المبني على ترديد المعرفة والإثبات لا إله إلا الله، وشروط لا إله إلا الله سبعة وهي علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها أو العلم واليقين والقبول والامقياد تدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وثقق الله لما أحبه ثم قال شيء في الإسلام وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ رحمة الواسعة وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين